Bismi l-Hirwachman, Hirwachimi, Alifla, Mi, Zali Kelki Tabu La Royib, Fihudalil Mutoki, Nella, Vinajum, Minu, ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا خيرتهم اولئك على هدى ربهم واولئك هم المفلحون ان الذين كفروا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 وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهُم عذابٌ ليمٌ بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما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 نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ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 والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أضم عليهم قاموا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 الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناءاً وأنزل من السماء إيماءً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 فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرَ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ وَيَقُطِّعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُصَلُّونَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ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 وهو بكل شيء عليم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا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 وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها قيل قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم قل لكم قال ألم قل لكم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 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 قل نهبطوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَآمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ولا تشتروا باياتي بثمنا قليلا وان يا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون comfortably uznać w schody واركعوا مع zbawcami zafotge الناس بالبر tu problemy zachowaliśmy تتلون الكتاب linedury czy وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ wasala, لَكَبِيرَةٌ innahalakabira عَلَى al الَّذِينَ khażir innahaladina, wununa, رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ innahum, رَاجِعُونَ innahim,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 ولا يقبل منها serdecznie, ولا serdecznie, منها عدل ولا هم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ minali, firauna, jensum, nkum sum. al يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ abona. يذبحون Użanbiħuna, وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا لفرعون فرعون وأنتم تنظرون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 فتوبوا الى بارئكم فقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم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 وإذ قلنا ادخلوا هذه مِنْهَا فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة, وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين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 وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ عَصَاكَ الْحَجْرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَّتَ عَشْرَةَ عَيْنَٰهِ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُلُّهُ وَشْرَبُوا مِنْ الرِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْفَ الْأَرْضُ مُفْسِدِينَ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 Inna al-la-ziena a-manu <anto> wa-la-ziena haadu wa-an-na-sara a a sa biena akhir wa-al-yewm li فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خذوا ما آتينكم بقوته وذكروا ما فيه لعلكم تتقول ثم توليت من بعد ذلك فلو لا الله عليكم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 قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيه فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون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 كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو قسوة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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أَفَلَا تعقلون aw la أَنَّ الله يعلم مَا يسرون وَمَا wa ma yu'linun wa minhum ummiyun la تبوون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروب ثم فويل لهم مما كتبت يديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسن النار إلا أياما معدودة ثُمَّ عِنْدَ الله عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عهده أَم تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك, فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَإِذْ خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسراء لا تعبدون إلا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثُمَّ تَوَلَّيْتُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ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 ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم summa, وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أَن فوسنكم وتخرجون فريقا وتخرجون منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وَإِنْ يَا تُقُمْ أُسَارَةٌ فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِعَذْبِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ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 فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل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 فَلَمَّا جَاءهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِسَمَشْتَرَوْهُ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَيُّ أن بِمَا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 وللكافرين عذاب مُهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُم أَ بِمَا أنزل اللَّهُ نؤمن علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون ان الله من قبل ان كنتم مؤمنين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 وإن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّ انهم احرصا الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه وما هو بمزحزه من العذاب ان يعم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 وَلَقَدْ نَزَّلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ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 السحر وما أُنزل على الملكين ببابل يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من حد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وَأَمَّا هُم بِضَارٍّ نَذِهِ مِنْ أَحَدٍ لَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ولقد علموا لمن اشتناه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولونهمون تَقُولُ مَثُوبًا لَمَثُوبًا تُمّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ نَلِيمَ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أن ينزل عليكم مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو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 وَالدَّكَّثِيرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُرَدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فاعفو واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاة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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودنوا نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين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 فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ومن الظم ممن من منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي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 سبحانه بل له ما في السماوات وللرَّد كُلُّ له قانطُود بديع السماوات وللرَّد قضى أمرا فإنما يقول له كل فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُ اللَّهَ أُوتَاتِنَا آيَةً كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَنَّ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يُقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ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 مِنَ الْعِلْمِ مَا مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ يَتْلُونَهُ يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي امركم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 ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم نصرون واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمه قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً للناس وَأَمْنًا واتخذوا من مقام إِبْرَاهِيمَ مصلى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن بَيْتِ بيتي ركع فينا والركع السجود واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدنا امنا وارزق اهلهم وارزق اهلهم من الثمرات من منهم بالله واليوم الاخر قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النير وبئس المصير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 ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم, ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وَمَن يَرْغَبُ عَنْ الَّتِي إِبْرَاهِيمَ إلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ أَصْقَفَ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي لَأْخِرَتِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ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 ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله اباك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 ولا تسألون عما عم كانوا يعملون وقالوا كونوا هودن نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمن بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إلى إبراهيم وَإسْمَاعِيلَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَلَسْبَاقٌ ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتيا النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن امنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا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 Qul tuhajjun في الله وهو ربنا وربكم ولنا rabbukum ولكم na ونحن له مخلصون na إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودن ونصارى قل أنتم أعلم أم الله؟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 ولئن تيت الذين أنتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما ذعبهم بتابع قبلة ذعب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 فلا تكونن من الممترين ولكل وجهه هو مولها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا Inna Allaha dla kundy, która jest u kondy. Wamin, hajtu, kara, żyta, fawalli, wadzi, hakasza, koral, mesjidil, haram. Wamina, hula, hakum, robbik. Wamala, hubi rrafi, lina. ما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لالا يكون للناس عليكم حجة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 وحسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم Wojowski, jak moi, jak moi, jak moi, jak moi, jak moi, jak moi, jak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 بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات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 Feman, ħadżal, bajta, أَوْ moron fala, dzunna, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك, أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا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 لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم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 ومن الناس من يتخذ من دون الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَ نَتَّبِعُ مَا الْفِينَ عَلَيْهِ أَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمُ الْعُمْيُ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم موت.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 ولكن البر bنامن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي والنبي Wielu z nich jest w stanie zainteresować się tym, co się dzieje w tym momencie. وإذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون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 ولكم في القصاص حياة يا أولل الباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا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 إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنف أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 فمن كَانَ منكم مَرِيضًا لو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تصوموا خير لكم إِن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه الْقُرْآنُ هدى للناس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 اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام تاكلون فريقا لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم وانتم تعلمون يسالونك عن اله قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وآتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريض او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك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 إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُم أَبَأَكُمْ أَوْ شَدَّ ذِكْرًا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 اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وَذْكُرِ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إثْمَعَ لِمَنْ اتَّقَى وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّكُمْ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاء są to zamiary, są والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع نمور سل بني كما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 الشيرين ومنذرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق وَأَنزَلَ بَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُ فِيهِ وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء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 يردوكم عن دينكم وإن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ان الذين اتوا آل هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر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 Wallahu يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ mufsi da الله عزيز حكيم وَلَا تنكح المشركات حتى يؤمن Wala Abedum, Mo, Minaton, Hairum, Mim, Mosriki, Oaleo, Alcevetkum, Wale Abedum, Kihol, Mosriki, Nahattaj, Ominu, Wale Abedum, Mo, Minaton, Hairum, Mim, Mosriki, Oaleo, Alcevetkum. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للنار الناس لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فَإِذَا تَقَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَقَهِّرِينَ Niech się nie znajduje حرثكم tym samym momencie, który jest w stanie zniszczyć, <Niesi> <Niesi> وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا gerach اللَّهَ عُرْضَةً alive plucię i związane z بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سميع عليم لا يواخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يولون من نسان اheem tarabsu arbaat ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur عَزَمُ wa فَإِنَّ azamu talaqan والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء ولا يحل لهن أن ثم ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن رادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا إلا ان يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتموا الا لا يقيما حدود الله فلا جناح عليه ما فيما افتدت به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 فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنْكِحَ زُوجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيَّتَرَاجَعَ إِنْ ظَنَّ إِن, ظنا إن لا أي يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَأَبْلِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تُرْفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نفسه وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا وأنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وَإِذَا طلقتم النِّسَاءَ فبلغن أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن ينكحن أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا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 وَإِنَّ رَتْمُ أَن تَسْتَرْضِعُ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُونِ واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن أربعة اشهر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُم فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِيهِ أَنفُسُنَا ذِى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة لسائيا وكنتم في انفسكم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 وَإِن طلقتموهن من قَبْلِ أَن تمسوهن وَقَدْ فَرَضْتُمْ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَيَّ عَفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِيِّ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِيِّ ذِي عُقْدَةٌ نِكَاح وَأَمْ تَعْفُونَ أَقْرَضُوا الْتَقَوَّمَ وَلَا تَتَسَوُّ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالنا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصيه وصية لأزواجهم متاعا الى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم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 ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع عليم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 قال هل عسيتموا كُتِبَ كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وأبنائنا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 قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن يوت بالملك منه ولم من المال.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 كم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية, وبقية مما ترك آل موسى وأآل هارون تحمله الملائكة. إن في ذلك لآية لكم وإن كنتم مؤمنين فلما فصل قالوت بالجنود قال إن اللَّهُمَّ بِتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا تَقْتُلَنَّ الْيَوْمَ بِجَانُوتَ وَجُنُودَهُ قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت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 ولمَّذَ رَزُو لِجَالُتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرَهُ وَثَبِّتَ قَدَامَنَا وَانْصُرْنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ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 فَمِنْهُمْ مَّنَ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلُوهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب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 Allah woli الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليان وَغَوْتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاضَّ في ربه أنا الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا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 فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِيلُ الْمَوْتَ قَالَ أَوَلَمْ تُمِلْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَقْمَ إِنَّ قَلْبِي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 ويبطلوا صدقاتكم بالمن ولذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر.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 وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ صَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ فآت تقلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أَيَوَدُّ أَحَدُكُمُ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا لَنْهَارُ لَهُ فِيهَا لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِدَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا فَأَصَابَهَا إِحْصَارٌ فِيهِنَّ نَارٌ فَاحْتَرَقَت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمن الخبيث منه تنفقون ولست بأخذه إلا أن تغمضوا. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا والله واسع عليم يؤت الحكمه من يشاء ومن يؤت الحكمه فقد خيرا كثيرا وما يذكر إلا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 إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئاتكم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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يصلوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء, يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بصيماهم لا يسألون الناس الحافة وما تنفق من خير فإن الله به عليم اهَرِ سِرَّه وَعَلَانِيَتَهُ فَلَهُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه بوعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله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 انتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم مرؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون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 ثم توثى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا فلا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب يكتب كما علمه الله فليكتب وَالْيُمْلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَالْيَتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا نُو ضعِفَ لَا يَسْتَطِيعُ أَيُّ يُمْلَّهُ وَفَلْيُمْلِ الْوَلِيَهُ بِالْعَدْلِ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 ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا ياب الشهداء اذا ما دعوا ولا تساموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا لا اجل ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهاده وادنى وادنى ان لا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم, تديرونها بينكم فليس عليكم جناحنا لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم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 وَالَّتَقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَأَثِمُ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ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 يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله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 Rabbana la tuakhidzna in nasiina aw akhtana Rabbana tahmil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 أنت مولانا فنصرنا على القوم